بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلات وسلام على نبيه ومصطفاه وبعاد، كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمامم القيم رحمه الله تعالى قرأوا عليكم عمرو البساطية المجلس الثاني والعشرون المجلد الثاني الصبح سبعمائة وخمسين يقول رحمه الله فصل فأعيدي النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك. وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات مباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليها التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فالرأس صومعت الحواس ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس لألقى خمسا بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة فجعل البصر في مقابلة المبصارات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع روائح المختلفات والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأي محسوس بقي بلا حاسة؟ ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لاعطاك له حاسة سادسة ولما كان عداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الأخماس التي جرت عليها السنه العامة والخاصة حيث يقولون للمفكر المتأمل ضرب أخماسه في اسداسه فأخمسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأخطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره فصل ثم عينت هذه الحواس بمخلوقات أخرى منفصلة عنها تكون واسطة في أساسها فأعينت حاسة البصر في الضياء والشعع فلولاه لم ينتفع النظر بصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئا وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيه إلى الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئا وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليه فيدركها فلولا هو لم يشم شيئا وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف، لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصوده وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج إلى شيء من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملموسات بلا واسطه بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطه فصل فتأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفارة علم من كتاب يقرأه ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيحترز منه ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملقى سلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه إليه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه انعكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحدسة وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ليهنأ له العيش وتتم مصلحته فلا يظن أنه مغموم حزين متأسف هذا حكم من ولد أعمى فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية فالمحنه عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المراء والصور ووجوه الانتفاع ببصره، فهذا له حكم آخر وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاوره ويعدم لذة المذاكره ونغمه الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحي كميت وقريب كبعيد وقد اختلف النظار في ايهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره الضرير أو الأطرش وذكروا في ذلك وجوها وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعد بعدمها أقوى والذي يليق بهذا الموضع أن يقال اعدم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأهما عاقبة، فإنه إذا عادم السمع عادم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة، وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها، فضرره في دينه أكثر وضرر الاعمى في دنياه أكثر، ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش، وكان فيهم جماعة أضراء، وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش، ويبتلي كثيرا منهم بالعمى، هذا فصل الخطاب في هذه المسألة، فمضرة الطرش في الدين، ومضرة العمى في الدنيا، والمعافى من عافاه الله منهما، ومتعه بسمعه وبصره وجعله الوالف منها، وأما من عدم البيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجهل كثيرا مما تهتدي إليه البهائم ويلقي نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وإن عدم بيان اللسان دون بيان القلب عدم خاصة الإنسان وهي النطق واشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطالت تاسفه على رد الجواب وراجع الخطاب فوكالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فولا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عالم من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحده منها على أبل معاوضة وعلم أنها معاوضه غبن إن الإنسان لظلوم كفار فصل ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك أحدا ومثنى وثلاثة وربعة وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منها واحدا فقط ولا مصلحة في كونه أكثر من ذلك الا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقل أبدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعه في رأس واحد ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسيه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعا واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لا فائده فيه وإن اختلف إدراكهم اختلفت عليه أحواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأي الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان أو فمان لكان مع قبح الخلقه أحدهما فضلة لا منفعه فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والذنين والشفتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة فيها بينة والجمال والزينة عليها باذية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصها وكذلك الحاجبا وأما اليدان والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان لا تتم مصلحته إلا بذلك. ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف يبقى حاله وعجزه؟ فلو أن النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تتأتى إلا باليدين شلت يد أحدهم لتعطلت عليه صنعته. فاقتضت الحكمة أن اعطي من هذا الضرب من الجوارح. فاقتضت الحكمة أن أعطي من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين. وكذلك أعطي شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك فأما الأعضاء الثلاثية فهي جوانب أنفه وحِطان والثلاثة وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم. وأما الأعضاء الرباعيه فالكعاب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحركتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجفان العينين الأربعة فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زارت أو نقصت لكان نقصا في الخلق ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في خلقه وناقص منه ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلق تمام النعمه عليه وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره فهو اجدر ان يزداد شكرا وحمدا لربه ويعلم ان ذلك ليس من صنع الطبيعه وانما ذلك صنع الله الذي اتقن كل شيء وانه يخلق ما يشاء فصل من اين للطبيعه هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الانساني بين صورهم فقال ان ترى اثنين متشابهين من كل وجه وذلك من اندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب فإنك تغسرب من الضباء وثلة من الأغانم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفه واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا باعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات فلو الفرق والاختلاف في الصور لفسرت أحوالهم وتشتت نظامهم وتشتت نظامهم ولم يعرف الشهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها عند الاختلاط ولا هي تعرف بعضها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وخلقهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف فسال معطل هذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ واين قول الطبائعيين إن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضر هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء فصل ثم تامل لما صارت المرأة والرجل إذا أدرك اشترك في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللعية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له من المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك ومنيعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نظارة وجهها وحصله لا يشيله الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها فصل ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئه آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلق في أنبوبة الحنجرة حتى ينتهي الحلق واللسان والشفتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس متميز منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها 29 جرس يدور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفصوله فمنه المضحك ومنه المبكي ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه المخوف ومنه المرجي والمسلي والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمنشط لهما والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم ما يزيل النعم ويحل النقم ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستمال به القلوب ويؤلف بين المتباغضين ويوالى بين المتعاديين ومنهما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المسرق والمغرب الكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبها يركض بها في أعلى عليين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا إلى أين مستقره هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إدى الله عز وجل فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته فتسمع لغات مختلفة وكلاما منتظم المؤلفة فلا يدرك كل منهم ما يقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر وكذلك الحلق والأدراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم اختلاف فالآية في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد ويخرج من ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات فقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين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 ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن نقصت شفته كيف لم يقم الحروف الشفاهية ومن ثقل لسانه كيف لم يقم الراء واللام والذال ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذي ينفخ به من دعته ليدخل الريح فيه والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزقة حتى يخرج الهواء في القصبة والشفتين والأسنان واللسان التي تصوغ صوت حروفا ونغما بالأصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه الحانة والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالأبخاش التي في القصبة حتى قيل إن المزمار إنما تخذ على مثال ذلك من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والأصوات منك من اللحم والدم والعروق والعظام ويا بعد ما بينهما ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلاً إلا أنه غريب عندها تلقت بالتعجب وتسبيح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمن اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحرق والألسنة والشفاه والأسنان فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم؟ فصل وفي هذه الآلات ما اخرى أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام ففي الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح عن الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفي اللسان منفعت الذوق فيذاق به الطعوم ويدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأنه يلوكه ويقلبه حتى يسول مسلكه في الحلقة وفي الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها اسناد الشفتين وامساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من أسن... من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفته وفي الشفتين منافع عديده يرشف بهما الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب وينكو جوفا ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي ما يخرج من الجوف ومنه يبتدي ما يلج فيه فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب ما تشاء ويغلقهما إذا شاء وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخر سوى ذلك وانظر إلى من سقط شفتاهما اشوه منظرا فقد بهن أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الأداة الوحيدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجاب ولكشف كشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب واغشيه بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أصبقت عليه الجنجمة بمنزلة الخودة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجنجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس تسر العظم من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحج والبرد والأذى وجمالا وزينة له فسأل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة اودع فيها من المنافع والقوة والعجائب ما أودعه؟ ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والإدراكات؟ ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا فتحت؟ ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السماوات سبعة وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلت الطبقة منها لاختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائدا يرسله كالجند في مهماته فلا يتعب ولا يعي على كثرة ضعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه في قدر جرم العدسة فيرى به السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجاب من داخل سبع طبقات وجعلهما في أعلى الوجه منزلة الحارس على الرابية العالية ربيئة للبدن ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته ودللها له فيمؤتمرة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته فلا تستطيع له خلافا ولا خروجا عن أمره فمنها رسوله ومنها بريده ومنها ترجمانه ومنها أعوانه وخدمه فكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد الراحة أو عز إليها بالهدوء والسكون لياخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دائما لا تفتر فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه ووارده والعساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأن عجيبا فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولا أطل النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصله والمنفعة به عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبد ولا يشعر به ولله ما خلق له وهي آله وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوار والعذاب فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق ليران في العذاب الأليم فلو عقل هذا السلطان ما هيأ له لظن بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا فصل من جعل في الحلق منفذين أحدهما للصوت وللنفس الواصل إلى الرئة والآخر للطعام والشراب. وهو المريء الواصل إلى المعيدة وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان من جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تني ولا تفتر لكي لا تنحصر الحرارة فيه فيهلك؟ من جعل المنافذ لفضلات الغزاء وجعل لها أشراجا تضبطها لكي لا تجري دا جريا دائما؟ فيفسد على الإنسان عيشه ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضا من جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هي لطبخ طبخ الأطعمة وإنضاجها فلو كانت لحما غضا لن هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والانضاج ولا تنهكها النار التي تحتها من جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو ألطف من عمل المعدة من حصل المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام لتحفظه وتصونه فلا يفسد ولا تذوب من جعل الدم السيال محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعائل ينضبط فلا يجري. من جعل الاظفار على أطراف الأصابع وقاية لها ومعونة على الأعمال والصناعات من جعل داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكأه وليتعذر على الهوام بالنفوذ إليه قبل أن يمسك وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذا والوسخ ولغير ذلك من الحكم من جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل من جعل ماء العينين ملحا يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وما الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها من جعل باب الخلائف الإنسان في أستر موضع منه كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الخلائف الإنسان في أستر موضع ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم فتواريانه فإذا جاء وقت الحاجة وجلس لها الإنسان برز ذلك المخرج للأرض من جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضا لرضه وطحنه من سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها فلو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين إما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه وإما مقاسات الألم والوجع عند أخذها من جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف ولهذه الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لإنباته لأنه يمنعه من الجماع ولما كانت المادة تختضي إنباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا عن القدم أخماصها وظاهرها لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لاذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا للإنسان وحده بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة افلا ترى الصلعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة؟ وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة؟ ولما اجتهد الطاعدون في الحكمة العائبون للخلقة؟ فيما يطعون به عاب الشعر تحت الآباط وشعر العام وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائده وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون باسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه منها فلو خيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقره عصور في البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم أن الحكمة فيما جاهله مثلها فيما علمه بل أعظم أدق وألطف وما مثل هؤلاء الحمق النوكة إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصناع والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترطيب صناعاتهم فخفيت عليه فجعل كلما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأي حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب صنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائهم ويفوقهم فيها فما ظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه ما فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله ويجعل عقله عيارا عليها فما أدركه أقر به وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين ولله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تحجب فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها؟ لما خصت به من الرطوبة؟ ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدل وهي أقبل لنبات الشعر واهيا فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعرا ولو حبستها في داخل البدن لأضرته واذت باطنه فخروجها عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكمالها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانه كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلق ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فما لك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته من جعل الريق يجري جريا دائما إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهوات ويساهل الكلام وسيغ الطعام قال أبو قرط. الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عندما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنها فصل تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء وطبائيين شاهدوا منفعة ذلك وحتمتها وقالوا في أدمغة الاطفال رطوبه لو بقيت في ادمغتهم لاحدثت لا احداثا عظيمه فالبكاء يسيل ذلك ويحضره من ادمغتهم فتقوى ادمغتهم وتصح فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الاعصاب وكم للطفل من منفعه ومصلحه فيما تسمعه من بكائه وصراخه فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فهكذا إلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمته اضطراب الأرشية وسلكوا في هذا الباب مسالك فقال طائفه ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وصد على انفسهم هذا الباب جمله وكلما سئلوا عن شيء اجابوا به لا يسأل عما يفعل وهذا من اصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغايتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبيه وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئا سدى ولا خلق شيئا عبثا وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله أم اتخذ آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسلتا فسبحان الله رب العرش عما عم يصفون لا يسأل عما عم يفعل وهم يسالون كيف ساق الآهة في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساويه فسواها به مع عظم الفرق فقوله لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون نفي لصلاح تلك الآلهة المتخذه الالهيه فإنها مسؤولة مربوبة مدبره فكيف يسوى بينها وبينه مع عظم الفرقان؟ فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية معقلا وملجأا في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموافق للصواب وقال طائفة الحكمة في ابتلاءهم تعويضهم في الآخرة بالثواب التام فقيل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلام فأجابوا بأن توسط الإيلام في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين فقيل لهم فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار فأجابوا بأن لا نقول إنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها ربها أحدا إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسألة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضع فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه وهو إلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لا تعويض فيه قطعا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفا وتعجيلا فحاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل وقال الطائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط وأن تكلف الجواب عنه إلزام ما لا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكا عنها فيك الحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز، فالسؤال عن حكمتها كسؤال عن حكمه الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشراب عند الضماء وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر وليست الام الأطفال بأصعب من الام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم وكم بينما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلق فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر أفترى أن الطفل إذا جع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير؟ فإيلامه بغير ذلك من الأوجاع والإصقام كإيلامه بالجوع والعطش والبرد والحر أو دون ذلك أو فوقه؟ وما خلق الإنسان بين الحيوان إلا على هذه النشأة؟ قالوا فإن سأل سائل وقال فلما خلق كذلك؟ وهل خلق خلقة غير قابلة للألم؟ فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فيعرضة للآفات وركبه تركيبا معرضا لأنواع من الآلام وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها ويلام حاله توجب امتزاجا واختلاطا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض بكيفية هتارة وبكمية هتارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام قاطعة ووجود الملزوم بدون لازمه محال ثم إنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرانة ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضر بنفسه تارة وبمن يعينه تارة فأحوج النوع بعضه إلى بعض فحدث من ذلك الاختلاط بينهم وباغي بعضهم على بعض فيحدث من ذلك من الآلام والشرور بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبغي بعضها على بعض والالام لا تتخلف عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدا إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لا في دار الابتلاء والامتحان فمن ظن أن الحكمة في أن يجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا بل الحكمة التامة البالغة اقتضت أن تكون هذه الدار ممزوجه عافيتها ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض كما قال القائل أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي ولا ولقد صدق. فإنك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع بها ما قبله من الآلام والبليات افلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرها ومن هنا قال بعض العقلاء إن اللذاتها إنما هي دفع آلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر غير هذا فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجات المختلطة من الأدلة على المعاد، وأن الحكمة التي اقتضى ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار خالصة للألم لا يشوبها لذة ما والدار الأولى هي الجنة والدهر الثانية النار أفلا ترى كيف دلك ما أنت مجبور عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت شواهدهما وادله وجودهما من نفسك حتى كأنك تعاينهما عيانا وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة رب تعالى وعلى صدق رسله فيما اخبروا به من الجنة والنار فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله تعالى إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وأن ما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجملا فأين هذا من مقام من أده علمه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته ولكن تلك عقول كادها بريها وأكلها إلى نفسها فحلت بها عساكر خذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب والله المحمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لعلك لا تظفر بها في أكثر الكتب فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع من المحرك والداعي الذي يقتضيه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته والكار يقتضي النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء وجمام القوى وعودها إلى قوتها حديدا غير كاله، والشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطن وتمام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحفات إذا أرادها لاوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويترام ويهلك إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والعلاج فدافعه وأعرض عنه حتى استحكم به الداء فأهلكه فاختضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزل إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه ثم انظر إلى ما أعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطي القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضي معلومها من الغذاء فتأخذه وتورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطي القوة الممسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهيئه لمصارفه وتبعثه لمستحقيه ثم أعطي القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة ثم أعطي القوة الدافعة وهي التي تدفع ثف له وما لا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البذل لألا يؤذيه وينهكه فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها؟ ومن جعلها خدما لك؟ ومن أعطاها أفعالها واستعمل كل واحد منها على عمل غير عمل الآخر؟ ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عاد بينها كان بعضها يذهب بعضا؟ فمن كان يحول بينه وبين ذلك؟ فلولا القوة الجاذبة بما كنت تتحرك لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضمه المعده، ولولا الهاضمه كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصف إلى سائر أجزاء البدن واعماقه ولولا الدافعة كيف كان الثفل المؤدي القاتل لو انحبس يخرج أولا فأولا فيستريح البدن فيخف وينشط فتأمل كيف وكلت هذه القوى بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل, بتلك الدار قواما قد وكل بتلك الدار قواما يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه إلى أن يهيأ ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيئه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضه لكسح الدار وتنظيفها وكنسها من الزبل والأخذار فالملك والملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوى التي ذكرناها تنبيه فرق بين نظر الطبيب والطبائعي في هذه الأمور وكونه مقصورا على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وما له فيها من الحكم البالغة والنعم السابغه والآلاء التي دعا عبادة إلى ذكرها وشكرها تنبيه تأمل حكمه الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وما له فيهما من الحكم وما للعبد فيهما من المصالح فإنه لولا القوه القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخل في أموره كلها ولم يعرف ما له وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من نفعه فيق... فيقرب منه ولا من ضره فينآ عنه ثم كان لا يهتدي الطريق الذي سلكه أول مرة ولا سلكه مرارا ولا يعرف علما ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربه ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منهن فضلا عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لماس لا شيئا ولا انقضت له حسرة ولا تعز عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة من عدوه ولا فترة من حاسده فتأمل نعمة الله عليه في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما وجعل له في كل واحد منهما ضربا من المصلحة تنبيه تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياة الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدر وأكثرها نفعا بل هو خاصه الانسانيه فمن لا حياء فيه ليس معه من الانسانيه الا اللحم والدم وصورتهما الظاهره كما انه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقرا الضيف ولم يوفى بالوعد ولم تؤد امانه ولم تغضى لاحد حاجه ولا تحرى الرجل الجميل فاثره والقبيح فتنكبه ولا ستر له عوره ولم تنع عن فاحشه وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه ولم يرعى لمخلوق حقا ولم يصل له رحما ولا بر له والدا فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميده وإما دنيوي عادي وهو حياء فاعلها من الخلق فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها وفي الترمذي وغيره مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى عملوا ما شئتم وقوله كلوا وتمتعوا قليلا وقال الطائفة هو إذن وإباحة والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه ففعله فإنه ليس بقبيح وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوه قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستحف إنه يصنع ما شاء وأخرج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكته بديعة جدا وهي إن للانسان أما آمرين وزاجرين فله آمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعهم تنع من فعل كل ما يشتهي وله آمر وزاجر من جهه الهوى والشهوة والطبيعة فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة والهود فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي يصنع ما يشتهي تنبيه تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جمله ما اعتد به من نعمه على العبد فقال تعالى في اول سوره انزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فتامل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه واحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأن موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده عن ما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاون من العلقه وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة أصلية وهو التراب أو الطين أو الصلصال كالفخار وإما مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق به وهي العلقة فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلاقة ثم ذكر ثالثا تعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد علوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد اخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين لللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت اخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الأحكام ولم يعرف الخلف مذاهب السلف وكان يعظم الخلل داخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتليهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم من أجل, من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنه والحيلة فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضيلة فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإنه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به ومن هيئ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطغ لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد فيتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيبا معناه أعجب من صورته فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجه في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعده فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب ودل قوله خالق على أنه يعطي الوجود العيني فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسنرة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وعاما وذكر من صفاته ها اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصف ومنه كل خير فعل فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغني الحميد وقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأثرها فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدم وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه إنما صار إنسانا بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات أثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيها غيره أثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فتبين للناظر معانيها كما تبين للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيرا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله صم بكم عمي وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وقد تقدم بسط هذا المعنى تنبيه تامل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم ما لا حاجه له به فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومودعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبيل ولا أوضح فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكل ما يخطر ببالك وكل ما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جمله ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله فذكر إن نفعت الذكرى وقوله إنما أنت مذاكر وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين وهو كثير في القرآن ومفصلين لما في الفطرة والعقل من العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المختضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته موضعا في الفطرة مركوزا فيها فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه لاقرت بوحدان ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت والحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة، فانقادوا طوعا واختيارا ومحبه وإدعاناً، بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم، حتى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق، بل علم صحة الدعوة من ذاتها، وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها، ومعذرين ومقيمين البينه على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا تحتج على الله، بأنه ما أرشدها ولا هداها فيحق عليها القول بإقامة الحج، فلا يكون سبحانه ظالما لها بتعذيبها وإشقائها وقد بيّن ذلك سبحانه في قوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فتأمل كيف ظهرت معرفة الله وشهادة له بالتوحيد وإثبات وأسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مستورة مثبتة في الفطرة ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونبهته رها ما أخبروه به مستقرا في فطرته شاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ولله الحمد والمنه والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطيه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاده إليها ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه المتصف بكل كمال منزه عن كل عيب ومثال فضلا عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم فاثبت في الفطره حسن العبد والانصاف والصدق والبدء والاحسان والوفاء بالعهد والنصيحه للخلق ورحمه المسكين ونصره المظلوم ومواساه اهل الحاجه والفاقه واداء الامانات ومقابله الاحسان بالاحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرافه والرفق والتودد في حسن الأخلاق وجميل المعاشره مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات والإثار عند الحاجات وإغاثة اللهفات وتخريج الكربات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعه والسماحة والبصيره والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطن والغلظة عليهم والإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق وإرشاد الضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفواتهم فأقربوا قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان حبيبا قريبا إلى غير ذلك من معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له وأن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه وإثاره على ما سواه واثبت في الفطر علمها بقبح ألزاد ذلك ثم بعث رسله في الأمر بما اثبت في الفطر حسنه وكماله والنهي عما اثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطره المكملة مطابقة التفصيل لجملته وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإبان حي على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعه شهاده العقل والفطرة لما كان الشهيد غير متهم ولا معرض للجراح ينتهي هنا مجلسون هذا على خير بإذن الله. نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.